من الله مع الذين تقوى والتوزيع تقدم لكم هذه الله العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه النعيم. ومن وصحبه على بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. ان يجعل دمعنا هذا مرحومه وان يجعل زفر ربنا من بعده معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شهي ولا محروما ولا ظالما ولا مظلوما ولا مقدرنا عليه في رزقه ان ربنا على لسميع الدعاء نسأله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول المعبد العلم الله من النار وما قرب إليها من قول المعبد نسأله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أذان ذاه الله محمد رسول الله إن ربنا لسميع الدعاء العلم الذكر من الأمور التي تنفع العقل ومن لذلك جاءت البشاره من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه لما المسلم عليه رحمه الله ابو رواية أبو بريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يطوفون في الأرض يتميسون حلق الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا هلما إلى حاجتكم قال عليه الصلاة والسلام ويحفونهم باجنحتهم ثم يصعدون إلى الله تعالى وهو اعلم بحال عباده يقول الله تعالى للملائكه كيف ترتم عباده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 تقول الملائكة يسألونك الجنة فيقول الله تعالى وهضعوها فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها فيقول الله تعالى فكيف لو رأوها فتقول الملائكة لكانوا اشد لها طلبا فيقول الله عز وجل مما يستعيدون تقول الملائكة يستعيدون من النار فيقول الله تعالى وهرعوها فتقول الملائكه لا والله يا رب فيقول الله تعالى فكيف لو راوها فتقول الملائكه لكانوا اشد منها فراق فيقول الله عز وجل اشدكم ملائكتي اني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكه يا رب فيهم فلان صاحب حاجه ما جاء به الا طريق. فيقول الله تعالى وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جريسهم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء كما نسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ألبا يا جماعه معانا ولا نحن في المكتبه دي من برمز زي <تصفيق> لا. لا أنا انا نزلت ولا حاصل شنو يا جماعه بعدين عليه بعدين ده زي في الله ما عارف ايه دي مع عشان هذا واربعه مسيره ولا حاجه خلوا ما يحدث الان في الساحه الخارجيه من اساءات لخير البريه عليه الصلاه والسلام امر مؤلم وامر مزعج وامر يطعن في قلب ووجدان كل مؤمن بالله عز وجل ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم Lijnen de essentie in de kerk van de muur met de essentie het NEET voor de scholen en de eeuwen. Lijnen de eeuwen voor de eeuwen en de eeuwen voor de voor de وازواجه وعالبيته امر يغضب الله سبحانه وتعالى ويغضب المؤمنين من العباد لذلك هو امر مؤلم وامر مزعج وامر يغضب كل عقل لكن لا بد لنا من اشارات حول هذه القضيه المتكرره المتجدده المتردده على أسماعنا وعلى مشاهدنا بين كل فترة وأخرى نسمع من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله عز وجل ذكاه ومع أن الله تعالى علمه ومع أن الله عز وجل وفقه لمكارم الأخلاء ومحازن الأدب إلا أن كثيرا من الذين ابت قلوبهم الا الحسد وإلا الغل ابت نفوسهم الا ان يعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والا ان ينتقصوا من قدره فقد خابوا وقد خسروا وقد ضلوا وما كانوا من جديد هذا الامر احبه الكرام ليس هو امر جديد انما هو امر قديم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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وان كان كبر عليك اعراضهم لأن ان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون هذه الاعتراضات وجدها الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الله عز وجل كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا شاعر او مجنون أتواصل به بل هم قوم طاغون قال تعالى فتولى عنهم فما انت بملوك لذلك الاعتراض وجدها الرسل وجدها الانبياء حتى قال الله عز وجل يا حسره على العباد يا حسره على العباد ما لهم العباد العاد شنو ربنا قال ما ياتيهم من رسول الا شنو الا كانوا به يستحيون يا حسره على العباد اي والله ما ياتيهم من رسول الا كانوا Bihi is sterke wonen, de kieler van de jongste kant. de russe van de kerk van Kafaynaaka. Wat is het allemaal? Rabbin al-ghalen zeer. Inna kafaynaaka al-mustahziheen. Al-levene yijaaluna ma'allahe ilaha'n aakhara. Rabbin azzel hij al-ghalen. Fasorufa ya'adamoon. Wa lafad na'alamu. Annaka yadiku sadruka bima yakudun. Wasabdeh bihamd rabbika min Wa'bud rabbaka hatta yaddeek al yaddeek. Mabina sallallahu alayhi wa sallam. Daaf'a Allah ta'ala aan hem. Wa harasahu Allah. Wa wakahu Allah. Wa kafahu Allah. Ya ayyuh arrasulubelg ma'unzila ilayka ma'rabin. Wa innam taf'a alfamaa balagt risaletahu. Rabbana gael. Wa'allahu ya'zimuka nas alnaas. Wa'allahu ya'zimuka min alnaas. Aan Nabi sallallahu alayhi wa sallam Jadisun tehto het shajara Fajaa'hu Aadu aadai Faa Istenle ssijf Waqal li al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ya Muhammad Man yahmiyika Wa yamna'uk minni Aan Nabi sallallahu alayhi wa sallam قليها. هل أدرتم شوي الموضوع ده خطر ولا ما خطر زور عاجد ناي تصحي من النوم تنهي زور شهري وصفعة في جمراسك وده مسدس الموضوع صعب ولا ما صعب لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قناعته وإيمانه من يمنعك مني قال الله يمنعني يمنعك مني klaar Dan zat de zeeuw in de jas. Hij was een man die een grote baan had. Hij was een man die een grote Hij was een Hij was een man die een grote Hij was een man die Hij Hij kan je uitleggen wat er gebeurt als en hem. Als je والنعم <تصفيق> الذي التي بين الجبلين هذه هي لك غالي شايف الخيرات كلها غالي الكلى عقلتها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها وبعدين لو غيرها غيرها ما مسلمه كافر. قالت ليك يا اخي تديني من الاموال العلميه دي هرجت بالكلام باش تدعو الوقت الديالي مبارح كنت بتكلم في محاضره بعد المحاضره في واحد جاء لي والله انا كان, كان في ظل كافر جاء ليك ديني من قروشتي دي. والله جاء لي جدي ik wil niet dat ik een kaffer heb, ik wil niet dat ik een kaffer heb. Ik wil niet dat ik heb. Ik wil niet dat ik een kaffer niet ik heb. dat ik ik heb. صلى الله عليه وسلم كان اكرم الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشجع الناس كان أشجع لا يخاف في المدينه سمع صوت جمع على غير ما قام خط السرج بتاعه فوق حصينه ده الناس يشوفوا الحصان رخصه اللي مجاور راجل تطاع فرس اللي هي طلحه عري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 Rasulullah صلى الله Allah, وسلم, is Allah, Allah تعالى عنه Allah is Allah, Allah is Allah, Allah is Allah, Allah is Allah, Allah is رحيم كما قال الشاعر Allah is محسن متجاوز وعن كل من is عليه صفوحه حريص على ارشادنا لصلاحنا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 ما مررنا بجبل ولا شجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قال الشاعر هذا محمد المحمود سيرته هذا أبرب للدنيا وأوفاها هذا الذي حين جاء بالرسالة في مطحاء مكة عم النور مطحاها لم من شجر فيها ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاها عليه الصلاة والسلام voor de müane Scrollbeelius was minstens wel kostende men mini staan Judelus is er en meer te melken Dat ik het até Montano. Door mij onderzoek naar de ancient Collins De met de talen niet gewint en gezegd de artsstyrek Eller niet gewint, maar durfvarim als deacinges de دبر ده دبر خصوصا بالله نازل بخاف ربنا شوف بالله الرزاره والوقاحه التي وصل اليها هؤلاء قاعدها اصلا كان ذن في طلب كان اصلا من اجمل الناس وجها ومن اعف الناس ومن اقهر الناس على اعراض الناس فكيف مسؤولاء النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه ik heb het niet vergeten. Maar ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. الحقيقية هي الحياة بالمنهج الرباني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناف كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذه الأخلاق وهذه المكارم والفضائل التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها احب ان اقرر بعض المسائل وأن اشير الى بعض الاشارات اولا لقد دافع الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد انتصر الله تعالى لرسوله عليه الصلاه والسلام فقال الله تعالى en laat ons erdoor voor het schenen. Maar ik wilde u in het veld van de zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonige zonige zonige zonige zonige zonige zonige zonige ان المدركون موسى قال له شنو قال كلا ان شنو ان ماعيا ربي سيهدي قال ماعيا ربي شوفوا الصح صلى الله عليه وسلم وكل صديق على الجماعه يشوفونه قالوا شنو قال له ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله شنو رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اول حق موسى قال معي يا ربي أرى صلى الله قال إن الله أول حاجة جاء ربنا قال نعم رأس الله انكبه من ربنا ودعوه من ربنا ويتوكر على الله عشان كده الزر بيحب النبي صلى الله عليه وسلم تمسك في ربنا جلد تمسك في ربنا عسى وجلد الضلو تتعلق بخارقها وبارئيها سبحانه وتعالى أرى صلى الله عليه وسلم منصر ومنتصر نصره الله is afgelopen dat je niet kan veranderen. Robber Assoyet, Dafa, aan de Eva, Adam en Eva, Adam en Eva, Adam en Eva, Qul en Eva, Adam en Eva, Adam en Eva, Adam en Eva, Adam en Eva, Adam en Eva, Adam en Eva, Adam en Allah Adam en Eva, Adam en نعم والله ثم بيّن الله تعالى عاقبة المستهزئين شوفي أي ظلم مستهزئ من خاصة له ده بسؤال عبد معاصر ورب العز وجل يغضب عليه رب العز دائم يأدب ويرجب. يا أخي الصلاة صلى بالله الزول المستهزئ بالناس رب العز دائم أهل. ناس ذائب بشر عالي الزول له السخر منه ربنا نخليه والله نخليه والله نخليه الزول اللي بيستهزئ بالبشر ربنا نخليه الزول اللي بيظلم الآخرين ربنا نتذم لهم منهم الزول يطعب في رسول ربنا نخليه أبدا قال الله عز وجل لغاثونه صلی اللہ علیہ وسلم إنا أعطيناك الكوفر فظل لربك وانحر والحر إن شانئك هو شو؟ إن شانئك معناه شو؟ شانئك معناه غذك هو الأبدل نزلت في العاصر النمائي البطيلة في غيره والعبرة بالعبور للغوظة لك خصوص السبب أي إنه الثامن يبغى النبي سعى سبب لحن نرحل يا أخي مش البيب هدو سعى سبب البيب حكام النبي Alleen tot slot, wat ze daarom, هل يستخدمون هذا؟ ربنا تقول له بس أنت لا تفعون هذا هذا نظام عبر ربنا والله يا ربنا ربنا عزيزي الكارل والإملاه يجنون السماوات والارض ربنا عندي يجنون الظلم لا يعرفها ولا لا الكلام أه أزي سيد البيت يحمي بيته ولا ما يحميه أه يحميه الزر عنده شركه يجيب له موظفين يجيب له محاسب يجيب له حرص يحميه الزر عنده منهج قاطعه من نص راسه عامل سكرتير وعامل شنو عارف وعامل له ناس يجيب له الاخبار كده الدين بتاع ربنا عز وجل والدعوه بتاعت ربنا دين ربنا حاميا الدعوه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى النازل تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشوهوا دين الله ودعوة الله. شايف الدعوة تعبان صلاة الله عليه. دي. دي حق رب سبحانه وتعالى. لربنا حمين. دي سيدة قوي. الدعوة دي سيدة ما يا جماعة. قوي. الأقوياء ما في قيوده والنواصي في قبضات جنوده. سبحانه وتعالى. ربنا قوي.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 يطلقوا في رأسه آخر حاجة منه ما بيجدار يصنقر ما بيجدار يكون مرتاح إلا فرعين يكون من فرق وراسه تحته يطلعوا في طلبات زي زيدي ويدكر رأسه وراسه هم مدن كلبه ويجي الناس يطلقوا في رأسه لما ما بطريقة دي ويجي لأكال أهم لما كلامه ربنا منتقب وربنا ما منتقب بحاجة كميرة ربنا عز وجل بس ممكن إيبن الزون بس نعمرس يدخل له فيه لأخرت دي تخش تلك الرأس دو بعد داخل يبقي في الطريقه التخارجيه منه ولا قبال يشتري الدول هدول يقول لشنو والصداع الناس عارف. ده ما يمشنو المرضى يجب زوجي ناس يكونوا معاك لما يشغل ربنا ربنا كمان تزول بيننا يقاوموا ربنا عز وجل يغارق ربنا يحارب زولي يحارب من ربنا الدين ده ما حق ربنا الدعوه ده ما حقت ربنا ناس اشتغلوا ضد الدين والدين ده حق ربنا الدين ده سيدو قوي u ziet u m'abnu? Ballah is m'abnu. Ballah is Al-khaïk qayyum. La Ballah is Wala Ballah is m'abnu. Ballah is m'abnu. Ballah is m'abnu. Ballah is m'abnu. Ballah is m'abnu. Ballah is m'abnu. Ballah is ربنا عز وجل قال امرم امرا ربنا قد فهم ما شنو فانا مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم ربنا جل بك ورسلنا لديهم يفتون Subhanahu wa taala. Is het kila? Tofa, de pijn is zegel. Laat ik in die haaien zullen ontregen. In de naasten. Rabb al aziz al jib. al Allah in de Laten we met de heilige geest van de Heilige Geest van de Heilige Geest van de Heilige Geest هو de Heilige Geest المستهزئين de Heilige Geest van عليكم Heilige الزمن ضيق ولكن Heilige Geest van de Heilige Geest van de Heilige Geest van de Heilige Geest ودافع الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج المخارج عليه رحمه الله بكتاب المنافقين الرسول الله من النفاح أن رجل من بني النجار كان يهتم الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك يا أول. الكلام الكلامات أنا أقول لك كرام خطير عشان تعمل سامك وعشان تعرفي كيف ربنا عز وجل ينصر الدين وكيف ربنا عز وجل ينصر النبي صلى الله عليه شفت كيف ده كان بيت بالواحد قاعدين قصاصا بعد فتره تنصروا بالله ده الموضوع ده خطر ولا ما خطرش يا جماعه انتوا عاملوا شيء ها انتوا نازل فوق كتير ولا شنو انتوا عاملها يا جماعه ولا صحيح ها استاذ اللي انتوا تديكم فل ثاني ولا كيف خلوا عنكم معاي صاحب شوية. ربنا عز وجل يعني إنو بين إنه الاعمال بال ااا النسخة بين أعماد يعني أنت تعمل السابق ما والله أنا ما أدري هي عودة تراني. بدرس في مركز الحسن ومن أجمل الطالبات والمديره زاد يعني بتسمع عليه بوادي واو وا. لا لا عمل سابق. مش انت تقريب في الضران في الصاغل والشبال في ناس كانوا عالين قاعدين معروف الله صلى الله عليه الوحي بعد ده اضددوا وماتعوا وماتعوا وماتعوا وماتعوا عشان كنتي لما انتزد لله عز وجل ما ترفع راسك إلا انك تدعو رب العز وجل تقولي اللهم يا مقلب القلوب شنو يا جماعه سبت قلبي على دينك يا اخي شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بالله في افضل منه في اقرب منه معه الصحابة معه ربنا عز وجل مؤيد الصحابه معه رجال تقيل الركابه اقدام شجاع بطولة انفاق معه جبريل بعد كله ربنا عز وجل كان لولا ان ثبتناك لقد شنو لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا إذا لا ضعف في الحياة وضعف في الممات. شو كذي أنت محتاج لرب العسل جدي ثبت يا متقرب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الرجل ده ارتدى. بعد ما ارتدى ما ما كفر ومشى جعب معها مساج. بيجي ينظر لهم الكلام ورندوا كلوا نجدي نار محمد بن راشد. الآية يعلمون يكتب يعقلون الآية على يعقلون يكتب يبطلون كده شغالين بس اللي نجربنا وراء الكلام دشتد على أصحاب الرصاصين رصنا قدم منهم قال لهم دعوه فوالذي هذه في روايات أخرى والذي نص محمد بيده لا تقبله الطحين ولا بيته قالوا نزود مش كده شغالين قالوا قال لهم شوهوا تحصل عليهم يستأهل نماما قال حفرو قال فأصبح وقد ترفضتهمها كلام لها ما كلام لهم لقوم بدأ مجدوع قال هذا فعل محمد وأصحابه عندما ترك صاحبنا دينهم فعلوا به هكذا فحفروا له فأصبح وقد ترفضتهمها أول شيء يتفضل قبل أن يمت يقول من الشمبات يمشي حلة حمد ومن حلة حمل يمشي الحفاية من الحفاية يمروك في عبره من عبره يمروك في الحق كده شغال في وامن يقولون لك ما قاعد اليوم لما ما بعد ما الأرض ما الأرض ذات ما بلده الأرض ربنا عز وجل قيض إنا تدافع عن الدين وعلى الله عليه الصلاة والسلام كلام هذا كلام الصحابة والرجال والذكارة خليها أبي بنا الأرض زادة الأرض, الأرض. تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفح قالوا نطلق صدق الله بلى حفروا له واعمقوا وعملوا له له كم اصلاح وقد لفظتهم الارض ادخل الموضوع ده موضوع من معاه. الناس الكفر كثار والمجرمين كثار والمرتد كثار لكن ده لانه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في صدقه فانتقم الله تبارك وتعالى منه انكم كفيناك المستهزئين اورد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 وكيف سيطرة على الدولة وكيف نشر النصرانية جاي الزور مبشر بالنصرانية شفت كيف الزور ده جامع الزور آلاف تهيلة بخاطب فيه بعد ما كلمنا عن الدين بتاعه أخذ يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفي رسول صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يدافع عنه بالرجال وبالابطال وبالجنود التي لا نراها وبالارض حتى بالحيوانات الحيوانات الحيوانات والكلاب تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك لحجر ثالث صرت يتكلم كلامته في الرسول صلى الله عليه وسلم سباوه وشكره وانتقص من, من قدر وا وا وا وا وا وا وا قال في كلب بتحصلت مرة الكلب دقال لكي نطرق بغير ما تضع عن تنزيله بتاعه وقال جاي جاي نطفي الزرق البسيء فرسوه صلى الله عليه غريب ولا ما غريب بس من دون الناس بس استهدف هو قال الناس سألوه، الكردي له، لماذا قصدت من يجدون لنا؟ قال، لأنه، يعني دلوك لديه حال، شفلان مرفع في يديه كثير، قال له، هذا مضرب، قال له، خلاص ثاني عشان ميجيك، اربطوه، اربطوه، قال له، دلوك لديه، قلوا يقفع الجزير الثاني، عشان ميجيك، يدل الثاني ما ترفعه، دلوك يتكلم، كلام عادي بعد شوية تانية عشان في الرصوصات، وما قاعد يحرك يديه عشان ما يقولوا داعش نحرك يديه الكلب عقله قوله شفت كيف قاعد السائب يقدر قوي ماسيكي ما بيحركه أول ما بدأ يزيد الوصاصلة الكلب تاني قاعد يهرشونه بعد شويه الكلب بدون ما يشعر يتقطع ويجاب وسقلك الزلدة من محل معين في رقبته وقدر نازل ما أضربه. Maar we hebben de dingen het hebben gedaan. We hebben het gedaan. We hebben het gedaan. het gedaan. We hebben het gedaan. We hebben het gedaan. We hebben het gedaan. معلومة مهمة وهذه من القوانب المسلم بها أشير في نهاية هذه الكلمة إلى أمر عظيم كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ندافعه الآن الناس زعلان والكلام زائد حاجز زائد حاجز مسيئه حاجز مشيئه ما هو واجبنا تجاهها رسولنا عليه الصلاه والسلام اولا محبته عليه الصلاه والسلام والناس الزعلان ويتكورك ويتهلك ده يدل على محبتهم للنفر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المحبة الحقيقيه تكون بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شنو يحبكم الله الزور البهذ زور يسمع كلام ولا كيف يا جماعة ولا ما بيسمع بيسمع الزور البهذ زور يسمع كلام كلام بيقوله بيسمع والزور دل... الميت آه... يقول لهم كلام اشتغل ضده عارف ده أنتم عقلي غضاء ما بحبه الزور بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا دلاله على محبتي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتنا صلوا كمر على دموني وصلي الحج خذوا عن نجوم مناسككم الأذكار من هي بتاع البدع بدع الأذكار بتاعت الرسول صلى الله الله الله الطريقه بتاعه تصفي الصر في اخلاقه في حركاته في هذه كله على الصلاه والسلام هذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم محافظ على اثقال الصباح والمساء وارباع الصلوات على قراءه القران على تدبر معانيه على العمل بما فيه يكون الإنسان قران يمشي بين الناس هذا مما اعداء أعداء الإسلام. يا جماعة الناس دي الكواريك نحرك هدومنا ونقطع جلالتنا والواحد يشري منه بب تخيل تتخيلي المنظر منظر بتاع بتاع هوس بتاع كل واحد قال له ااا شاي في سكن. لقد أخذ زعباتاً خذت الزيارة من وبعد الشيء الزينات بتاعه ولعبوا ولع في العلمة بتاعته بحلق فيها يا رسول الخارج العلمة مالك العلمة ستكشنه يا أخي قلتها عم السجاير في خشمه وبيتكورك تقولها الناس الصغير أو الناس الصغير يا جماعة الآن في شوالع المسلمين في مظاهر تزديق إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ما آه. السفور الاخضراء سوء الاخلاق التدني للاداء العام. يا ياخي يخفي يا اشياء كثيره الان في الشارع العام والله مش اساءه للرسول صلى الله عليه وسلم والله اساءه لاي ثروه ان سودان اساءه للرسول صلى الله عليه وسلم في فوضى وفي عدم انضباط أمشي الأسوأ ريبة تغيير جامعة من الجامعة تمنع النقاب في داخل الحرم الجامعي هذا الكلام ده سمحت لها ولا سمحت لها؟ خرمت في نسبة عرفاته قَلَا تَبَنَا دِمَنْ تَفْبَقْ رَضُوِي مِنْ الْحَرَمَ الْجَامِعِ هنا عندي كده الكلام في البلد الله يجمع الإنسان الرسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بضاعته واتباع هديه عليه الصلاه والسلام والاختفاء باثره والالتزام بسنته عليه الصلاه والسلام هذا الأمر الاول الامر الثاني كثره الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام هذا أيضا دليل على محبه النبي صلى رب العسل جاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال عليه الصلاه والسلام من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها كم عشرة ومن صلى عليه حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أتركتكم شفاعتي يوم القيامة علينا أن نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام Via de vrede van de womb, de womb, de womb, de womb, de womb, de de womb, de womb, de womb, de womb, de we de de de womb, de de womb, de de womb, de de womb, de de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 نشر أخلاق الإسلام الحقيقية إذا الغفار أخطأوا المسلمين مالون الجماعة ما يخطئوا سيئة ولا كيف يتكرون إذا الناس أخطأوا نحن برضو نخطئ ولا كيف يعلم الأشياء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من ترويع الآمنين ومن قتل المستأمنين وإلى غير ذلك على الإنسان ان يبتعد عنه كل الاخلاق التي جاء بها الاسلام يطبقها وكل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنسان ان يبتعد عنه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يغزو الاعداء هذا مما يغزو اعداء المله واعداء الاسلام ان نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتخلق باخلاقه وأن نتأدب بأدابه وأن نسير في طريقه وأن نختفي اثره هذه هي النصرة الحقيقية لأن بس هصلى ثم علينا الدفاع عن بس هصلى الناس اللي بقولوا هصلى يعني فاحش نقول لهم لا ما فاحش ويجيب لهم الأدلة البغور ها بخيل يجيب لهم الأدلة إنه ما بخيل الدفاع عنهم دفاعه بالنساء ودفاعه بالبيان ودفاعه بالقلب ودفاعه يكون دفاع حقيقي